صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من والاه أما بعد بعد درس الرابع دروس شرح الشاطبية وما زلنا مع عبيات مقدمة الشاطبية يكون الناظم رحمه الله أخي أيها المجتاز نظني بذابه ينادى عليه كاسد السوق أجملا وظن به خيرا وسامح نسيجه بالإغضاء والحسنى وإن كان الهلا بالإغباء والحسنى وإن كانها الهلة وسلم ليحدى الحسنيين إصابة ونخرج جهاد رام صوبا فأمحلا وإن كان خرق فادركه بفضلة من الحلم وليصلحه من جاد مقوله وقل صادقا لولا الوئام وروحه لطاح الانام الكل في الخلف والقلا وعش سالما صدرا وعن غيبة فغب تحضر حضار القدس أنقى مغسلة وهذا زمان الصبر ملك بالتي فقضل على جمر فتنجو من البلى ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وأبطلا ولكنها عن قسوة القلب قحطها فيغضيعة الاعمال تمشي سبهللا بنفسه من استهدى إلى الله وحده وكان له القرآن شربا ومغسا وناسلة وطابت عليه أرضه فتفتقت بكل عبير حين أصبح مقدلا فطوبى له والشوق يبعث همه وزند الأسى في, في القلب وزند يحتاج في القلب مشعلا هو المجتبى يغدو على الناس كلهم قريبا غريبا مستملا مؤملا يقول النظم أخي ايها المجتاز نظمي ببابه أي يا أخي في الإسلام يا من مر عليك هذا النظم مر عليك أو طالعته أو سمعت به اصنع الجميل به بأن تظهر محاسنه وتغمض عن عيوبه حالة عرضه وشرحه لمن يقرأ عليك أو يتلقى عنك لأن كل إنسان له هفوات وله زلات فإذا وجدت نقصا أو عيبا أو خللا فتغاضى عنه والتمس لنظمه عذرا وظن به خيرا وسامح نتيجه بالإغضاء والحسنى وإن كان الهلا أي أحسن الظن بهذا, بهذا النظم أو بنظمه وتسامح فيما قد تجده من عيوب في هذا النظم الشبيه بالمنسوج لأن النسج عبارة عن ضم خيوط إلى بعضها، وكذلك النظم ضم كلمة إلى أخرى. فغض الطرف عن هفواته وتجاوز عن زلاته، وان كان هذا النظم ركيكا في الألفاظ أو ضعيفا أو في المعاني، وهذا القول الذي يقوله الناظم عن نظمه تواضع وهضم للنفس، وإلا فنظمه في غاية القوة. والمتانة وسمو المعاني وجذالة الألفاظ ويعني قصيده هذه تعتبر من عيون الشعر وإنما قال هذا من من بار التواضع وحب النفس حتى لا يدخل إلى نفسه حتى لا يدخل إلى نفسه عجب أو خيال. وسلم لإحدى الفسنين إصابة ولقى اجتهاد رام صوبا حلا يقول إنني اجتهدت. فإن كنت قد أصبت فلي أجران وإن كنت قد أخطأت فلي أجر واحد وعلى كلتا الحالتين لا يوجه لي له فإن كنت أخطأت فأكون كمن طلب مطرا فوقع في أرض يابسة لا ماء فيها ولا نبات ولكنه لم يأس من نيل أجر واحد على سعيه من نيل أجر واحد على سعيه ومعنى الصوب نزول المطر فإن كنت قد أخطأت سأكون كمن طلب مطرا فوقع في أرض يابسة لا ماء فيها ولا نبات و... ولكنه لم يأس من نيل أجر... أجر واحد على سعيه ومعنى الصوب أي نزول المطر وإن كان خرق فادرقه بفضلة من الحلم وليصلحه من جاد مقواله يقول إن وجدت في نظمي هذا عيبا أو خللا فتداركه بفضلة من الحلم فتداركه بفضلة من الحلم والصفح لأن الإنسان كل إنسان معرض للخطأ وأصلحه إن كنت ممن حسن لسانه وجاد بيانه وتمكن من علوم القراءات والعربيه فليس كل إنسان يستطيع أن يصلح ما يجده من خطأ في هذه القصيدة ولكنه ينبغي أن يكون على علم ودراية بعلوم اللغة العربية وعلم القراءات وقل صادقا لولا الوئام وروحه لطاح الأناام الكل في الخلف والقلة أي قل قولا صادقا وحقا لولا موافقة الناس بعضهم بعض ولولا المحبة والمودة والألفة لهلكوا في الاختلاف والتباغد وفي الحكمة لو الوئام لهلك الأنام وعش سالما صدرا وعن غيبة فغب تحضر حضار القدس أنقى مغسلة وعش يا أخي يا أخي المسلم عش نظيف القلب من الغش والغل وابتعد عن مواطن الغيبة كي يحضرك الله في حضار القدس في الجنة نقيا من الذنوب مطهرا من العيوب لأن الحسنات تذهبن السيئات وهذا زمان الصبر من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلاء. يقول هذا الزمان الذي نعيشه هو زمان الصبر هو زمان الصبر على الأذى في التمسك بالحق والأمر به بظهور الباطل وكثرة أعواله فمن يسمح لك بالسير على الصراط المستقيم فتكون على على الجمر وفيه إشارة إلى الخبر القائل يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابد على الجمر ورحم الله الإمام الشاطبي إذا كان يقول هذا الكلام في القرن السادس الهجري فماذا نقول نحن ونحن في القرن الخامس حشر نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يعصمنا من الزلم ولو أن عينا ساعدت لتوكفت لحائبها بالدمع ديما وغطلأ ولكنها عن قسوة القلب قحتها فيها الاعمار تمشي تنشي سنهلالة. يقول لو أن عينا عاونت وساعدت صاحبها عن البكاء على تقصيره بطاعة الله واقترافه الذنوب لهطلت مدامعها كالمطر الدائم ولكن هذا القحط الذي لم تدمع بسببه العين سببه قسوة القلب ولا حول ولا قوة إلا بالله فاحذروا ضياع الاعمار بلا عمل صالح ينفع صاحبه غدا بنفسه من استهدى إلى الله وحده وكان له القرآن شربا ومعصلا أي أفدي بنفسي من كل سوء ومكروه ذلك الذي طلب الهداية من الله وحده وكان له القرآن نصيبا يرتوي به ومعصلا مطهرا له من الذنوب بابتباع اوامره واجتناب نواهيه وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار وطابت عليه ارضه فتفتقت بكل عبير حين اصبح مقدلة يقول طابت للمستهدي ارضه بسبب تمسكه بدينه ولورعه وغيرهما من انواع الفلاح والصلاح فتفتقت الارض بانواع الخير حتى أصبح مبتلا بما أفاد الله عليه من رحمته فطوبى له والشوق يبعث همه وذند الأثى يهتاج في القلب مشعلا يقول إن المستهدي عيشته الطيبة وشوقه إلى ما عند الله من النعيم والنظر إلى وجهه الكريم كل هذا يثير همته في الطاعة الموصله إلى ذلك ولوعة الأفف والندم على ما فات من العمر في غير طاعة الله يشعل في قلبه نار الحسرة على ما ضاع من هذا العمر الثمين مصروفا في غير ما فائدة هو المجتبى يغدو على الناس كلهم قريبا غريبا مستمالا مؤملا إن هذا المستهدي مختار عند الله مجتبى أي اختاره الله تعالى يمشي بين الناس قريبا منهم بتواضعه غريبا عنهم بتمسكه بدينه ولق... ولقلة امثاله ونظرائه بين الناس ودائما يعني اهل الصلاح واهل الفضل واهل الخير قليل كما قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور يستميله الناس بالمودة ويطلبون منه الدعوات عند نزول, نزول الشدائد لتكشف عنهم يعد جميع الناس مولا لأنهم على ما قضاء الله يجرون أو يجرون أفولا ينظر هذا المستهدي إلى الناس كلهم على أنهم عبيد مقهورون لله فلا يرجوهم ولا يخافهم ولكنه لا يحتقر احدا منهم وكلهم يمضي في حياته على وزف ما قضاء الله تعالى وقدره فهم لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم ضرا ولا نفع. لأن الله تعالى يقول وأي يمسك الله بضر فلا كاشف له إلاه وأي يمسك بخير فهو على كل شيء قدير يرى نفسه بالذنب أولى لأنها على المجد لم تلعق من الصبر والألا ينظر هذا المستهدي إلى نفسه على أن أولى وأحق من غيرها بالذنب واللوم فلا يفتش عن عيوب الناس ولا يبحث عن عوراتهم ولا يتتبع أخبارهم يتصيد لهم أخطاءا ولكن يشغله إصلاح نفسه ويلوم نفسه لأنها لم تتحمل المكاره والمشاق لاجل العمل الصالح الذي ينفعها عند الله تبارك وتعالى وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متمذلا لعل إله العرش يا إخوتي يقيم جماعتنا كل المكاره ولا ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوا فينحلى وبالله حولي واعتصامي وقوتي وما لي إلا ستره متجللا فيا ربي أنت الله حسبي وعدتي عليك اعتمادي ضارعا متوكلا وقد قيل كن كالكلب يقصيه اهله يقول كن في وفائك مع ربك مثل الكلب في وفائه مع اصحابه فهم يضربونه ويطردونه ويجيعونه ومع ذلك لا يقصر في رصهم والذود عنهم ولا يتخلى عن نصرتهم بل يبذل كل جهده في ذلك فلا يحملك ما تتعرض له من اختبار الله تعالى لك بفقر أو ابتلاء على ترك العبادة أو ترك الطريق المستقيم والنهج القوي لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره ولا أي إذا عملنا بهذه النصائح المتقدم ذكرها أرجو أن يحفظ الله تعالى جماعتنا أهل القرآن من كل سوء ومكروه ويجعلنا من الذين يشفع لهم القرآن ويشهد لهم يوم القيامة ويقول حجة لهم لا عليهم وذلك لأنهم لم يتركوه ولم يتهاونوا في حقه فيسعى بهم ويشكو منهم عند ربهم وفي الحديث القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله وراء ظهره ساقه إلى النار رواه ابن ماجه وصححه الألباني اللهم جعل القرآن شفيعنا وقائدا إلى جناتك جنات النعيم يا رب العالمين وبالله حولي وعتصامي وقوتي وما إلا فتره متجللا يقول أو بتوفيق الله تعالى تحولي عن المعصية لتوفيق الله تعالى تحولي عن المعاصي إلى الطاع وامتناعي من كل ما يشينني ومنه سبحانه وتعالى قوتي على أداء ما افترضه علي وليس عندي ما أعتمد عليه إلا ستر ربي وإسمته لي حال كوني متغطيا به لأنه لو لم يعصم الله تعالى العبد ولو لم يوفقه لكان أول ما يجني عليه اجتهاده فيا ربي أنت الله حسبي وعدتي عليك اعتمادي بارع متوكلا يقول يا الله أنت تكفيني كل مهمة وتكشف عني كل ملمة واعتمادي في كل أموري عليك وحدك حال كوني متذللا بين يديك مفوضا جميع أموري إليك ولا اتوكل إلا عليك والله تعالى أعلم باب الاستعادة إذا ما أردت الدعرة تقرأ فالتعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا على ما أتى في النحل يسرا وإن لربك تنزيها فلست مجحلا وقد ذكروا لبن الرسول فلم يدد ولو صح هذا النقل لم يدخ مجملا وفيه مقال في الأصول فروعه فلا تعد منها باسقا ومضللا الاستعاذة على قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهي ليست آية من القرآن ومعنى أعوذ أي أنتجئ وأنتنع وأستجير بالله عز وجل يقول الناظم رحمه الله إذا أردت يا قارئ القرآن أو يا أيها المسلم قراءة القرآن في أي وقت من الأوقات فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جهرا لجميع القراء في بداية كل تلاوة كما ورد الأمر بذلك في سورة النحل في قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم لأن هذه صيرة سهلة ميسرة وفي قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم هنا مقصود بها أي إذا أردت قراءة القرآن للنجاد فإذا قرأت بمعنى انتهيتنا قراءة ولكن مصد بها إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم كما في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصيلوا وجوهكم أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة نعم وإذا أردت ذكر صفة من صفات الله تعالى تنزيها له بأن قل بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلا ينسبك أحد إلى الجهل وهذا معنى قول الناظم وإن تزد لربك تنزيها فلت مجحلة والصيغة الواردة في الاستعانة ثلاث هي الأولى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهي الصيغة المختارة الثانية أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الثالثة صيغة مختصرة أعوذ بالله من الشيطان وطبعا الأولى هي الأولى نعم وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يدد ولو صح هذا النقل لم يبت نجملا يقول ذكر جماعة من القراء أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدد على صيغة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكنها حديث ضعيفة والصحيح ما رواه أبو داود من حديث أبي سعيد الخضري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه وقد أشار الناظم إلى ضعف قول القائلين بعدم الزيادة بقوله ولو صح هذا النقل لم يكن مجملا أي لو صحة الأحاديث بذلك لم يكن هناك مجال للاختلاف وتعدد الأقوال، وفيه مقال في قصول فرغه فلا تعد منها باسقا ومضللا يقصد الله أن التعوذ ورد فيه أقوال كثيرة في كتب الأصول فليرجع إليها، ففي كتب أصول الحديث يبحث عن درجة الأحاديث الدالة على التعوذ، وكتب القراءات يبحث فيها عن التعوذ من حيث الجهر, الجهر به من حيث الجهر به والإخفاء، وكتب أصول الفقه يبحث فيها عن حكم التعوذ. هل الأمر للوجوب أو للإستحبان؟ ارجع إلى هذه الأصول ولا تتجاوز الأقوال التي تقويها الأدلة إلى غيرها ولا تكن كمن ترك الشجرة المثمرة المضللة إلى غيرها وإخفأوا فصل أباه وعاتنا وكم من فتن كالمهدوي فيه أعمال قيل إن حمزة رحمه الله كان يجهر بالاستعاذ في أول الفاتحة ويخفيها في سائر القرآن وهذا الذي أشار إليه وإخفاؤه فصل أباه الفاء لحمزة والألف لنافع وروي عن نافع أنه كان يخفي التعوذ في جميع القرآن وممن أخذ به لحمزة الإمام أبو العباد أحمد بن عمار المهدوي والصحيح أنه لا رمز في لا لأحد من القراء لا لحمزة ولا لنافع وأن الجهر بالاستعاذة له حالات والإخفاء له حالات وهي على النحو التالي اولا المواطن التي يستحب إخفاء الاستعاذة فيها على النحو التالي: ألف إذا كان القارئ يقرأ سرا سواء كان منفردا أو مع جماعة يعني أنت تقرأ سرا سواء كنت وحدك أو مع جماعة فتستعيد سرا أباء إذا كنت في الصلاة سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية فهنا يستحب الإخفاء بالاستعاذة سواء كان المصلي منفردا أو كان إماما أو كان مأموناً. مأموما جيم إذا كان القارئ خاليا يعني يقرأ وحده ليس عنده أحد سواء قرأ سرا أم قرأ جهرا دال إذا كان القارئ يقرأ وفت جماعة وتدارسون القرآن مثل المقرأ ولم يكن هو المبتدئ بقراءة ففي هذه الحالة كذلك ينبغي أو يستحب أن يستعيذ سرا يعني إذا انتهى الذي قبله بالقراه وآتى عليه الدور في القراه يستعيد سرا ثم يقرأ ثانيا المواطن الذي التي يستحب الجهر بالتعود فيها غير المواضع المذكورة سابقا يعني غير المواضع المذكورة انفا والتي وضحناها وهي أربعة يستحب الجهر بالتعود ملاحظة إذا قطع القارئ قراءته لعارب ضروري كسؤال أو كلام يتعلق بالقراءة، بالقراءة، فإنه لا يعيد التعوذ. يعني مثلا أنت تقرأ وأخطأ ورد عليك من بجانبك فصحح صح عليك خطأك فلا لا يستحب لك أو لا يجب عليك أن تأتي بالاستعارة. مثلا حصل عندك كحة أو أطاس، الأطاس فيه قول الحمد لله ويترتب عليه الاستعارة. لأنه كلام. خارج عن عن آن القراءة، فإذا عطس الإنسان وقال الحمد لله، فإذا أراد أن يرجع إلى القراءة فعليه أن يستعيد، وكذلك إذا قطع القراءة لكلام خارج عن التلاوة مثل رد السلام فعليه أن يستعيد. أوجل الاستعادة مع البسمة مع أول صورة أربعة هي الأول فصل الاستعادة الأول عن البسمة عن أول الصورة أو عن وسط السورة إذا كانت التلاوة من بداية السورة او من وسط السورة عند التلاوة من بداية السورة نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هذه هذا الوجه الأول فصل الاستعاذة عن البسملة عن أول السورة وإذا كانت التلاوة من وسط السورة كذلك موجود هذا الوجه كذلك فصل الاستعاذة عن البسملة عن بداية التلاوة هكذا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم الوجه الثاني فصل الاستعاذة عن البسملة ووصل البسملة بأول السورة أو بوسط السورة ل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هذا مثال لأول السورة مثال من وقفة السورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات الوجه الثالث فأوصل الاستعادة على البثملة والوقف عليها والبدء بأول السورة أو بأول آية من وقفة السورة مثال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هذا من أول السورة أو من وسط السورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى بتلاءب رأي مربو بكلمات فأتمنون الوجه الرابع, وصل الاتحادث مع البسملة مع اول السورة او مع الآية التي يبدأ بها من وسط السورة <تصفيق> مثال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد أو من وسط السورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمون الناس بالبر ويزاد وجهان بدون بسملة إذا كانت التلاوة من وقفة السورة وهما الأول فصل الاستعاذة عن بداية الآية مثال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتأمرون الناس بالبر الثاني وصل الاستعاذة مع بداية الآية مثال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتأمرنا للناس بالبر وهنا يلفت العلماء نظرنا إلى شيء مهم وهو في حالة اتلاع من وقف الصورة إذا كانت الآية التي ستبدأ بها فيها ضمير يعود على الله عز وجل فاستحب الفصل بين الاستعاذة وبداية الآية ببسم الله الرحمن الرحيم مثال وعنده نقرأ أو سنقرأ من بداية وعنده مفاتح الغيب فهنا يستحب الفصل بين الاستعاذة وعنده مفاتح الغيب بالبسملة هكذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتح الغيب حتى لا نصل أو لا نذكر الاستعاذة ثم وعنده مفاتح الغيب فكان الضمير عود على الشيطان فهنا قال العلماء ينبغي أننا نفصل بين الاستعاذة وبداية الآية التي فيها ضمير يعود إلى الله عز وجل بالبسملة. وإذا كانت ذلك بداية الآية فيها ضمير يعود إلى شاعر الشيطان فلا نبدأ فلا نأتي بالبسملة. مثال نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لعنه الله. فهنا لا يستحب الإتم بالبسملة. وكذلك إذا كانت الآية في بدايتها ذكر للشيطان، مثلا الشيطان يعيدكم الفقرة. فهنا يكتفى بذكر الاستعارة ولا يؤتى بالبسملة. باب البسملة. قال الناظم رحمه الله تعالى ومثمل بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا ووصلك بين السورتين فصاحة وصل كل جلاياه حصلا ولا نص كلا حب وجه ذكرته وفيها خلاف جيده واضح التلاء ففتهم المختار دون تنفس وبعضهم في الأربع الزهر بسملا لهم دون نص وهو فيهن ساكت لحمدة ففهمه وليس مخذلا ومهما تصلها أو بدأت وراءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا ولا بد منها في اتدائك سورة سواها وفي الأجزاء خير من تلا ومهما تصلها مع واخر سورة فلا تقفن الظهر فيها فتفقلا سوف نقوم بشرح هذه الأبيات في بداية الدرس القادم إن شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين